مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِلًا لَّجًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّ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 نطمس وجوها فنردها على ادبارها او لنلعنهم كما دعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء